بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت واقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبسطت الجبال بساء فكانت هباء من فَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا فَلَا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتٍ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 لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يَنْزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ اليمين فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَالِحِينَ مَمْدُودٌ وَظِلٍّ مَمْدُودٌ وَمَاءٍ مَسْكُوبٌ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُمْ شاء فجعلهم ابكرا عربا اتربا لاصحاب اليمين سله من الاولين وسله من الاخرين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاضِلٌّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ دوسن او ا لا ياكلون من شجر من زمقم فما فَلَوْلاَ تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمِنُّونَ أَنَّكُمْ تَخْلُقُونَ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ أَلَا أَنَا مُبَدِّلُ أَنفَسِكُمْ وَأُنْشِئُكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْ قَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ عِقَامًا فَظَنَنْتُمْ فَتَفَكَّرُونَ إِنَّ لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ الْمَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنْتُمْ أَن شَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا ذكرته ومتاعا للمقيم فسبح باسم ربك العظيم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيما انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين اف بهذا الحديث انت مذهلون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إن كُنْتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ عِ